يقول هذا السائل ابتليت بشرب الدخان فكيف الخلاص جزاكم الله خيرا اسال الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم أن ينجيك من الدخان وأن يخلصك منه بمنه وكرمه ويعينك على الخلاص من الدخان أمور عديدة أولها وأهمها وأجلها أن تستحي من الله جل وعلا الذي خلقك أن تستحي من الله وانت ترى نفسك وأنت تدخن تمتنع من الدخان في بعض الأماكن حياء من بعض الناس والله جل وعلا أحق أن تستحي منه سبحانه وتعالى والله جل وعلا أحق أن تخشاه وأنت تعلم أن الله لا يرضى عنك بهذا العمل ولو فكرت وسألت نفسك هل الله يرضى عني بهذا العمل تعرف أن الله لا يرضى عنك بهذا العمل لأنه بإجماع أهل العلم والبصيرة بدين الله عمل محرم وعمل منكر والأدلة على تحريمه في عمومات الكتاب والسنة كثيرة جدا بينها أهل العلم وبسطوها في رسائل مفردة في حكم التدخين وبيان حرمته وحرمة بيعه وحرمة شربه وأيضا الأطباء من جهتهم تحدثوا كثيرا عن أضراره الصحية على المدخن وأيضا تحدث علماء آخرون عن أضراره الاقتصادية وإضاعته للمال وهذا أمر أيضا لا يحتاج إلى بيان لأن المدخن نفسه يعرف كم أضاع في حياته من الدخان من أموال في الدخان ولو جلس مع نفسه في عملية حسابية كم صرف في حياته من الدخان يجد أرقام مهيلة جدا إذا لماذا يدخن هذا السؤال ينبغي أن يطرح على نفسه لماذا يدخن أي فائدة يرجوها لنفسه من تعاطيه للتدخين وماذا استفاد منه غير ضياع الأموال وتلف الصحة وأيضا الإضرار بالأخلاق لأن التدخين ثبت أنه يضر بخلق صاحبه إضرارا شديدا ويوجد فيه نوعا من الأنانية وعدم المبالاة بالآخرين لأنه من شدة تعاطيه له وستمراره عليه يأتي في بعض الأماكن ولا يبالي يشرب لو كان في المجلس كبير سن أو أحد مصاب بربو أو أحد لا يتحمل ما يبالي بالآخرين فيورثه التدخين فسادا في الأخلاق أضرار التدخين لا حد لها وليس فيه أي فائدة ولا منفعة إذا لماذا يدخن هذا السؤال يطرح المدخن على نفسه بإلحاح وبشدة يبني على ذلك عزيمة قوية في أن يترك الدخان ويستعين بالله سبحانه وتعالى يطلب من الله جل وعلا أن يعينه ونسال الله بمن وكرم أن يعين هذا الأخ السائل وكل مدخن للخلاص من هذا الوباء بمنه وكرمه نعم أحسن الله عليكم. يقول جواب عائشة رضي الله تعالى عنها بالإشارة هل يدل على أنها كانت في صلاة نعم عائشة كانت تصلي عائشة رضي الله عنها كانت تصلي في حجرتها وأشارت هذه الإشارة وإشارة المصلي إشارة المصلي عندما يكون لها ضرورة لا بأس بها حتى أيضا رد السلام بالإشارة ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام نعم يقول هل صلاة الفرض في الصف الأول أفضل أم في الروضة صلاة الفرض في الصف الأول أفضل لأدلة كثيرة ثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ورد احاديث كثيرة في فضل الصف الأول فصلاة الفرض الأفضل أداؤها في الصف الأول ثم الذي يليه وهكذا وأما التنفل في الروضة فهذا ورد فيه الحديث ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنة نعم. أحسن الله عليكم. يقول هل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تكون بألف صلاة مع الجماعة أم حتى إذا صلى الإنسان منفردا الحديث عام قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فالحديث عام يتناول الفرض والنفل لكن مع تناوله للنفل وأن النفل في المسجد النبوي بألف إلا أن أداء الراتبة في البيت أفضل وأداء النافلة في البيت أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة نعم الله ليكم. يسأل عن معنى قوله في الحديث نم صالحا نم صالحا هذا يقال لمن يثبته الله سبحانه وتعالى بالقول الثابت في ذلك اليوم يقال له نم صالحا يعني نم نومة الصالحين قريرا العين هنيئا البال سعيدا وفائزاً في وهذه بشارة تساق إليه في ذلك اليوم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة هذا التنزل ويكون في عند الموت ويكون في القبر ويكون في الحشر ومنه هذا الذي يقوله الملك له نم صالحا يعني نم قرير العين لا خوف عليك ولا حزن مطمئن الى ان تقوم الساعه ونس الله عز وجل